مسار خير غاليتي ميرنا ان شاء الله تكون بخير موضوع جميل وعجبني من نظرة عامة انه هيكون فعلا في تقدم احسن من الروتين اللي هنتعودنا عليه، وهيكون راحة ليا انا شخصيا من الكتابة وهيكون راحة ليا برده الناس بتفهمني لما ورد كتابيا بيقوله متعصب ويتكلم بسلوبه مش عارف ايه لكن لما يسمعني صوت اكيد هيكون فيه عنده ردة فعل اهدى واحسن اما بخصوص بقى البنات صراحة لا يعني انا مش مع النقطة دي وبمعنى صح اي حد يخصني مش اخليه يخش منتدى من الاخر ليرد صوت ولا يرد غيره وانت تكوني اول واحد اه فانا حبيت ارد عليك صوت علشان تعرف يعني ان انا موافق نسبيا بس يعني مش مش معقول يكون منتدى فيه شباب بس ونيجيقول لقى البنات فاحنا كده راضيين بالواقع اللي احنا فيها ستة واقولك ايه بقى يعني صراحة احنا كده مرتاحين. فبلاش افضل لي لي في حاجات كده غريبه ما تخليش اقلب المنتدى صوتي دلوقتي ماشي يلا بقى سيبك على خير